أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك ذري 117. ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلق قال لا أحب الآفلين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 لما رأى الشمس بادرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وَجَّهْتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج 119. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أَفَلَا تتذكرون